الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإقيموا منكم 100 صابرة يُلِوُّ بِأَتَيٍ أَهِيَ يَكُونُ إِنْ أَتَى صَوْنًا وَصِيَّةٌ يُلِوُّ بِأَتَيٍ وَإِنْ يكون والله مع الصالح وإن يكن يغلبوا أرزيش الله والله